المسألة الأولى استنبط القاضي إسماعيل من تذكير الضمير في قوله مما في بطونه أن لبن الفحل يفيد التحريم وقال إنما جئ به مذكرا لأنه راجع إلى ذكر النعم لأن اللبن للذكر محسوب ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن لبن الفحل يحرم حيث أنكرته عائشة في حديث أفلح أخي أبي القعيس فللمراه السقي وللرجل اللقاح فجرى الاشتراك فيه بينهما انتهى بواسطة نقل القرطبي قال مقيده عفى الله عنه أما اعتبار لبن الفحل في التحريم فلا شك فيه ويدل له الحديث المذكور في قصة عائشة مع أفلح أخي أبي القعيس فإنه متفق عليه مشهور وأما استنباط ذلك من عود الضمير في الآية فلا يخلو عندي من بعد وتعسف والعلم عند الله تعالى قال المؤلف رحمه الله المسألة الأخرى قال القرطبي في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره فأما لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجس وذلك أن ضرع الميتة نجس واللبن طاهر فإذا حلب صار ماخوذا من وعاء نجس فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه فمن قال إن الإنسان طاهر حيا وميتا فهو طاهر ومن قال ينجس بالموت فهو نجس وعلى القولين جميعا تثبت الحرمة لأن الصبي قد يتغذى به كما يتغذى من الحية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرضاع ما أنبت اللح وأنشز العظم ولم يخص انتهى كلام القرطبي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا الآية جمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة الخمر لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر من إطلاق المصدر وإرادة الاسم، والعرب تقول سكرا بالكسر سكرا بفتحتين وسكرى بضم فسكون، وقال الزمخشري في الكشاف والسكر الخمر سميت بالمصدر من سكر سكرا وسكرا نحو رشد رشدا ورشدا قال وجاؤونا بهم سكر علينا فأجل اليوم والسكران صاح انتهى ومن اطلاق السكر على الخمر قول الشاعر بئس الصحاعه وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكر ومن من قال بأن السكر في الآية الخمر ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابو رزين والحسن ومجاهد والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والكلبي وابن جبير وأبو ثور وغيرهم وقيل السكر الخل وقيل الطعم وقيل العصير الحلو وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهور وأن الله امتن على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمها فاعلم أن هذه الآية مكية نزلت بعدها آيات مدنية بينت تحريم الخمر وهي ثلاث آيات نزلت بعد هذه الآية الدالة على إباحة الخمر الأولى آية البقرة التي ذكر فيها بعض معيبها ومفاسدها ولم يجزم فيها بالتحريم وهي قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما وبعد نزولها تركها قوم للإذم الذي فيها وشربها آخرون للمنافع التي فيها الثانية آية النساء الدالة على تحريمها في أوقات الصلوات دون الأوقات التي يصحو فيها الشارب قبل وقت الصلاة كما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر وهي قوله تعالى <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى الايه الثالثه ايه المائده الداله على تحريمها تحريما باتا وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله فهل أنتم منتهون وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الخمر أتم دلالة واوضحها لأنه تعالى صرح بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان وأمر باجتنابها أمرا جازما في قوله فاجتنبوه واجتناب الشيء هو التباعد عنه بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه وعلق رجاء الفلاح على اجتنابها في قوله لعلكم تفلحون ويفهم منه أنه من لم يجتنبها لم يفلح وهو كذلك ثم بين بعض مفاسدها بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ثم أكد النهي عنها بأن اورده بصيغة الاستفهام في قوله فهل أنتم منتهون فهو أبلغ في الزجر من صيغة الأمر التي هي انتهوا وقد تقرر في فن المعاني أن مما معاني صيغة الاستفهام التي ترد لها الأمر كقوله فهل أنتم منتهون وقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم الآية أي أسلموا والجار والمجرور في قوله ومن ثمرات النخيل الآية يتعلق بتتخذون وكرر لفظ من للتأكيد وأفرد الضمير في قوله منه مراعاة للمذكور أي تتخذون منه أي مما ذكر من ثمرات النخيل والاعناب ونظيره قول رؤبه فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق فقوله كأنه أي ما ذكر من خطوط السواد والبلق وقيل الضمير راجع إلى محذوف دل المقام عليه أي ومن عصير ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه أي عصير الثمرات المذكورة وقيل قوله ومن ثمرات النخيل معطوف على قوله مما في بطونه أي نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل وقيل يتعلق بنسقيكم محذوفة دلت عليها الأولى فيكون من عطف الجمل على الأول يكون من عطف المفردات إذا اشتركا في العامل وقيل معطوف على الأنعام وهو أضعفها عندي وقال الطبري التقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرا فحذف ما قال أبو حيان في البحر وهو لا يجوز على مذهب البصريين وقيل يجوز أن يكون صفة موصوف محذوف أي ومن ثمرات النخيل والاعناب ثمر تتخذون منه ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز ما لك عندي غير صوت وحجر وغيرك بداء شديدة الوتر جادت بكفي كان من أرمى بشر أي بكفي رجل كان إلى آخره ذكره الزمخشري وأبو حيان قال مقيده عفى الله عنه أظهر هذه الأقوال عندي أن قوله ومن ثمرات يتعلق بتتخذون أي تتخذون من ثمرات النخيل وأن من الثانية توكيد للأولى والضمير في قوله منه عائد إلى جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وسنكمل حديثا حول ما تقدم في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته